أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو وحي يوحى علمه شديد القوى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 ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة طيزى إن هي إلا أسماء سميتمها, سميتمها أنتم وآباؤكم ما آزل الله بها من سلطان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 إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا يُسَمَّعُونَ الْمَلَائِكَةَ لَا يُسَمَّعُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيعَ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 يَلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللمم أَن يَمَسَّهُمْ عَذَابٌ فَمَن يَتُبْ مِن إِذْنِ رَبِّهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ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 شطط القمر وان يروا ايتي يعرض ويقولوا سخم مستمل وكذبوا واتبعوا اهواهم وكل امر مستقل ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمه بالغه فما تغني نذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم, كأنهم جراد منتشر مفطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كَذبَد قَبَ لَم قَوم نُحْن فَكَذذَّبُ عَبَدَناَا فكَذَّبُ عَبدَناَا وَقَانُوا مَجونُ وَسْتُجِن فَدَ رََّّقُ مَغلوبُ ف تَصِل فَفَتَحن أَبَوابَ السَّماءِ بِماءِ منمر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 سَلَّ عَ مرح صَصَرى إا أَسَلَّ عَِ مرحَا صَلصَلا فيِي يَوْمِ حسم متَمِ تزِ الن سَكَ نَّظُم جازُ نَظلم مطعد فكَيفَ ك عَذااب وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ فِرْعَوْنُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وسعر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 ما أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل, إلا آل لوط إن نجيناهم بسحر نعمة من عيادنا كذلك نجزي لها شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راو أدوب عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي وَنُذُر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر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 المجرمين في ضلال وسعر ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوج يوم يسحبون في النار على وجوج ذوقوا مسا كل شيء خلقناه بقدر وما ما امرنانا الا واحده كلمه في البصر ولقد ان لكنا اشياءكم فمن متكل وكل شيء فعلوه في الظبط وَكلُّ صَطير وَكَبير مستْتَطَرُ إ المَُّطينَ فِي جَاتِهُ وَنَغَر إِ المُتَّطينَ فِي جََّات إِ المَُّطينَ فِي جََّاتِ وَنَ نقعد صدق عند مليك مقتد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان و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 فذأَ آ رَبّك ما تكَّبان رَّ المشِْطَين وَرَبّ المغبين فبأَّآنا رَبّك ما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكثبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكثبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجم ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكثبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأنه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 أَنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَمْنَعُوا أَن تَنَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَأَمْنَعُوا ۖ لَا تَمْنَعُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمُ الشَّوَاظُّ مِنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عذابه إنس ولا جان فبأي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 فبأي آلاء ربكما تكذبان بني قاصرات الطرف لم يطمعهن لم يطمعهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان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 فبكم أتكفبان ولن دونكما جنات فبأي آلهة ربكما تكفبان مدحا فبأي آلهة ربكما تكفبان فيهما عينان الطاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفقا في خضر وعبقري نحفا فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعا ليس لوقعتها كاذبا خافضت الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء مو وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المطربون في جنات النعيم ثلة من الأولين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 إلا طيلاً سلاماً سلاماً وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطعة ولا ممنوعا وفرش مرفوعا إنا آشأ جعلناهن أبكارا عربا أثرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموهم وحميم وظلني يحموا لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحياه العظيمه وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما الا اننا مبعوثون وقالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطوبون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شربه إليه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 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الثَّانِيَةَ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَوَرَبِّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ إِنَّا لَمَظْلُمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَفَلَمْ تَرَوْا الْمَاءَ الَّذِي أم نحن المنزلون لو نشاء جعلنا مؤجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون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 لقرآن كريم في كتاب مكنون لا ينسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أمين فلؤلاء إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ انتاظرون ونحن أقرم إليه منكم ولكن لا تبصرون فلؤلاء مدينين ترجعونها سسلام مك من أصحم وَأََّ إِ كان منِ المكَ ب الط فز م حم فَنزول مِ حَم وَتصية تج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 يعلمعلم ما يَلج فيِي الأرضض وما يَخرج مِه وَما يزِن مِ السماءِ وما يعج فيِيه وَوهو معكم أن ما ك واللههُ بما تعملود واللهُ بماَا تعملونَ بَصير لَ مُلكُ السماواتِ والأَرض وَإِلى الله ترجع الأمور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 أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنا والله بما تعملون خبير من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجرا كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون رضاً بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنة تجري من تحتها الانهار بشراكم اليوم جنة تجري من خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا قَتَبَ اسْمٌ عَلَيْكُمْ قَبَرِ بَيْنَهُم بِسُرُرٍ لَهَا ذَهَبٌ غَطِنُوهُ فِيهِ الرَّحْمَنُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ مَعْكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى أجاء أمر الله وغركم بالله الغرور فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاؤُكُمْ النَّارُ يَوْمَئِذٍ مُؤْتَكَلُونَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ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 قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله أرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك أولئك يا هم الصديقون والشهداء عند ربهم والشهداء عند ربهم لهم اجر ونور والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اولئك افhamون اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم, وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيف أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد وفي عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابق الى مغفرة من ربكم وجنه عرضها وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي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 والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم وَآزَلنا مَعم الكتابَ والمزان وَآزَلنا مَوم الكِتابَ والمزَان لقومُم النَّاسُ بالِالقِطُ وَآزَلنا الحديدَ فيِيه بَأْسُ جَد وَمَنات في عل النَّاس وَمَنافع النَّاس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتي من النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون قُمْنَ قَفَيْنَا على آثَارِهِمْ بِرَسُولِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَآتَيْنَاهُ الْآيَاتِ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق لعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجارهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وَآمِنُ بَِرسُولِ يُؤتِكُم كِفْلَنِ مِ الرَّحْمَةِ وَيجَعلكُم نُور تَمْشونَ بِ وَيجعلكُمْ نُور تَمشونَ بِه وَيَغفلَكمْ واللههُ ظَفُور الرَّحيِيم لِأََّ يَعلملَمَ أَهْلُ الْ الكِتابابِ على شيءَ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 ولاتاتكم ان اماتهم الا الذين ولد لهم وانهم ليقولون مكرا من القول وزورا وان الله لغفور غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون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 كما كبت الذين من قبالهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم, فينبئهم بما عميلوا أحصاه الله ونسوا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 يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليحشرون انما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 يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل اشذوا فاشذوا يرفع الله الذين امنوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقًا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْغَرٌ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جَوَاكُمْ صَدَقً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 فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ الله فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَّا تُغْنِي عَنهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ الله شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَوْمَ يُبْعَثُهُمُ الله جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا الحزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادتون الله ورسوله أولئك, أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر لا تجد قوبا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون, يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم أولئك كتب في قلوبهم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 اَوْ تَرَكْتُمُ مَقَائِمَةً على أُصُولِهَا مَا قَطَعْتُمْ مِن لَّيْلَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فبإذن الله بإِذْن اللهه وَلحز الفَاسِتٍ وَم أَفَ الله على رَسُؤِهِ مِنهُم فَمَا أَجَفْتُم من ولكن الله ولكن الله عَلَي فبَا أَوجَفْتُم عَلَ مِن قَيل وَل لِكَابِ وَلِ اللله وَلاِ اللله يسَلّطُسُ لَهُ على مَشاء واللَّ على كلُّ شَي ق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 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ فضلا مِنَ الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من آجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا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 يقولون ربنا, يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ألم تر إلا الذين نافقوا يقولون لإخوانهم يقولون لإقوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون أُخرِرج لاَا يخجونَ معهُم وَل إقُوتِلوا لا يصونَبم وَلا إِ صَرهُم لاوَّ الأدَبَبَارلَوَّ الأدَبََثُم مَ لا يصررون لآادُم شَدُ رهدَةَ فيِي صُدورهِم مِنَ ال ذَلكَ ب بأنهُم أَوم لا يَفقَون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 فَكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ الله وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ زلزلنا هذا القرآن على جبلٍ رأيتموه خاشعاً لرأيتموه خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة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 له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِهِ إِيَّاكُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِهِ وَبِتِغَاءِ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۚ إِيذَا اقْتَفَوْكُمْ يَكُونُونَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ ۚ وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وودوا لو لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصن بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إليهم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 والله بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده إ قَ إ رهِيمَ لأَبيلَ تَغفَِّ لك وما أَملك لك منِن الل وَما أَملك لك منِنَ الله مِاجي من ضبنا عَيكَ توكنا وَإِلَيكَأَنَبَن وَإلَكَ المصير ربنا لا تجعلنا فتنْنَة للمين كَفرَوا وغفنا رَبّنا إ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هو الغني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 ان الله لا يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولا كانوا ظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ولا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا تناح عليكم أن تنكحوهم إذا آتيتموهم أجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما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 واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد ياسوا من الاخره كما ياس الكفار كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ